وَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلَنِي مِن وَرَثَةِ الْجَنَّةِ نَعِيمٍ وَأَوْفِ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إلا من أتى الله بقلب سليم وأُذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَكُبِكِي فِيها هُمْ وَالضَّالُّونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُشَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ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 القا لهم اخوهم نوح الا تتقون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا انو من لك واتبعك الاوذنون